والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يغفر الذنوب إلَّا الله وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ